شبكة مزامير آل داود تقدم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس عقوب قضاها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 قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَدًا بِجَاهِزٍ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد فواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم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 ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نغفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم